لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون أقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدنك كافرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضياء وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.